سميع الله لمن حمدا اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدا وأعطى كل شيء خلقه ثم هدا يا من اضحك وابكى وامات واحيا واسعد واشقى واوجد وابلى ورفع وخفض واعز واذل واعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق القلب حوا واجر الأنهار وَكَوَّرَ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَكَوَّرَ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ يَا مَنْ هَدَى مِنَ الضَّلَالَةِ وَأَنْقَذَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَأَنَارَ الْأَبْصَارَ وَأَحْيَى الضَّمَائِرَ وَالْأَفْكَارِ لا يسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البؤساء الفقراء استغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضريل من خضعت لك رقبة وفاضت لك عينا وفاضت لك عينا وفاضت لك عينا وذل لك جسد ورغم لك أنف إلى هنا أبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت إلهنا إلهنا ذكرك قوت القلوب وقرة العيوب وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح تبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمتي تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب الهنا الهنا ما طابت الدنيا ذكرك ومعرفتك ما طابت الدنيا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك وللآخرة إلا بقربك ورؤيتك وللآخرة إلا بقربك ورؤيتك يا حبيبة تابين سرور العابدين يا قرة أعين العارفين يا أنيس المنفردين يا حرز اللاجئين إلهنا إلهنا بغيرك زائل كل فرح كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل إلهنا, إلهنا قبلت الوفاة السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك سجدة ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك ما سجدنا قط إلا بين يديك ما سجّدنا قط إلا بين يديك، ولا رفعنا، ولا رفعنا، ولا رفعنا حوايجنا إلا إليك ببابك أنحنا، ولمعروفك تعرضنا. تعلقنا وبتقصير اعترفنا وبتقصير اعترفنا وأنت أكرم مسؤول أكرم مسؤول وأعظم مأمول إلهنا إلهنا قد شغلنا قد إنشغلنا بك، قد إنشغلنا بحبك، قد إنشغلنا بذكرك عن طلب مسألتنا، فيا إلهنا، يا إلهنا، يا من أنت أعلم بنا من أنفسنا. سؤلنا منا اللهم عطنا سؤلنا اللهم عطنا سؤلنا اللهم عطنا سؤلنا وفوق سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى هنا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة الطيبة في هذه الليلة المرجوة في مكان محبب إليك وليلة محببة إليك بقلوب منكسرا وبأعين دامرا اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء شيبا وشبانا جمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجلا واحدا ودعاءا واحدا يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن الله اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم يا حي يا ya قيوم يا ya حي يا ya قيوم يا ya حي يا ya قيوم اللهم باعد بيننا وبين نارك باعد بيننا وبين نارك باعد بيننا وبين نارك كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا أمدا بعيدا اللهم حرمنا على النار حرمنا على النار نعوذ بك اللهم من نار لها سبعون ألف زمان مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وهم إن لا نقوى على النار لا نقوى على النار لا نقوى على النار إلهنا إلهنا, إلهنا ما عصيناك استخفاف بعظمتك ولكن سولت لنا نفوسنا يا رب يا رب يا رب اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار نشكو إليك ضعفنا نشكو إليك فقرنا نشكو إليك ذلنا يا ملك يا عظيم يا قوي يا جبار يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم حرم على النار أن تمس أمشارنا نسألك في هذه الليلة المرجوة ونحن عبادك نحن عبادك قد وقفنا بين يديك نتضرع إليك نرح عليك بالدعاء إلا حرمتنا على النار يا رب يا من زينت جنتك لعبادك الصالحين يا من فتحت أبوابها الثمانية في هذه الأيام المباركات نسألك فضلك نسألك فضلك نسألك فضلك, نسألك فضلك. الى هنا الى هنا جد علينا برحمتك جد علينا برضوانك جد علينا بجنتك اللهم يا حي يا قيوم اجعل الفردوس الأعلى مستقرنا اللهم يا حي يا قيوم ما أنزلت في هذه الليلة من خير ورزق وبر وسعة رزق وفرجهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت أو فيها هذه الليلة من بلاء وشر وهم وغم وفتنا بصرف عنا وعن ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدمت لكم من موقع تي